اللهم <تصفيق> آمين, آمين وانا قد ارسل موسى باياتنا وسلطاننا بين فرعون وملئه فاتبعوا امر فرعون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 وكذلك أَخْذُ ربك إذا أَخَذَ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن طاف عذاب الآخرة ذلك يوم جمع الله الناس و يوم مشهود وما نؤخره إلا لأدن معدود يوم يأتنا تكله نفس إلا بإذنه فمنهم شغي وسعيد فأما الذين شغوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيقا خلدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأن الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود فلا تكفي مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آبان وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك نقضي بينهم وإنهم لفي شك منه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 ولا تركلو إلى الذين غلبوا فتمسكم النار فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفا النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أدر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلاً ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مدلمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمتهم متون واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأم لأندهن نب من الدين والناس أجمعين وكل أنقص أن عليك من أنبىٰ